ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه يَتَّخِذُونَ هَادِرًا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مصيرا